أحياكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جمعنا في هذا المكان المبارك إنه تعالى جواد كريم تكلمت أمس عن مقدمة الحافظ رحمه الله حول في بداية المتن وابتدأ كما ابتدأ غيره من أهل العلم بالحمدلت والصلاة, والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم شرع في قراءة الكلام حول المتن او شرح متنه فهو المصنف للمتن والشارح ايضا فقال اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت هنا رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أما بعد وهو حرف شرط وبعض أهل العلم بيّنوا أن أما بعد تأتي دائما للانتقال من المقدمة إلى الموضوع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين حديث فيهم أما بعد بهذه الصيغة وليس هناك من بعض الناس الذين يقولون ثم أما بعد أو وبعد ولكن الأصل فيها كما جاءت في الأحاديث وكما ذكرها الحافظ رحمه الله هنا بقوله أما بعد فإن التصانيف وبدأ بالفاء بعدها بقوله فإن التصانيف وهو جواب الشرط ودائما ودائما الذين يصنفون أو يخطبون أو غير ذلك يبدأون بهذه الكلمة أما بعد فإن كذا وكذا وكذا فقال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والتصانيف جمع تصنيف ومنه أخذ تصنيف الكتاب فهو يجمع فيه أصنافا لذلك صمي تصنيفا فقال فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في اصطلاح أهل الحديث كما ذكرته أمس أن هذا يطلق على مصطلح أهل الحديث أو علوم الحديث أو قواعد التحديث أو غير ذلك مما هو معروف لدينا هناك ألفاظ كثيرة ولكنها كلها تدل على معنى واحد فهذه التصانيف في اصطلاح أهل الحديث أي أي هناك مصنفات كثيرة جاءت في علوم الحديث وفي جمع القواعد والأصول وكلام أهل العلم فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت أي كانت كثيرة فهو فهو قال قد كثرت للآئمة في القديم والحديث وهنا سيتكلم الحافظ رحمه الله عن طور التصنيف في علم الحديث أي كيف بدأ ونشأ هذا العلم وعلم الحديث هنا ليس المراد منه جمع الأحاديث وهناك فرق بين جمع الحديث وبين نشأة علم الحديث فقال رحمه الله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للآئمة في القديم والحديث ويذكر بالقديم من كان قبله من أهل العلم وكما قلنا أن الحافظ رحمه الله توفي في عام اثنين وكان قبله قرون وفيها أئمة كبار فحول صنفوا ورسخوا القواعد وأصلوا المسائل فلذلك قال في القديم والحديث أيضا ممن هو في عصره ورأى ذلك جلية فبين بأن كثيرا من أهل العلم في القديم والحديث صنفوا في علم مصطلح الحديث ثم ذكر مسألة مهمة وخرج من الخلاف رحمه الله بقوله فمن أول من صنف من صنف في ذلك هذه كلمة ننتبه إليها فقوله فمن أول من صنف في ذلك خرج بذلك من الخلاف لأن أهل الحديث والأثر لم يجتمعوا على من هو أول من صنف في علوم الحديث بإطلاق ولكن اختلفوا منهم من قال الترمذي كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله كما في شرحه للعلل والترمذي رحمه الله كان قد صنف العلل قديما ومنهم من قال بأنه الشافعي وغيره من أهل العلم وتتو... وتوارت... وتواترت الأقوال وكثرت الآراء فابن حجر رحمه الله خرج من هذا الخلاف فقال فمن أول من صنف ترجيحا في ذلك القاضي أبو محمد الرامى هرمزي لمن أراد أن يحفظها الرامى هرمزي في كتابه المحدث الفاصل وهو اسمه ابو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرام هرمزي رحمه الله توفي في عام ستين في عام ستين وثلاثمائة هذا القاضي الرامة هرموزي اعتبر بأنه هو اول من صنف في علم الحديث في كتابه المحدث الفاصل فقال الحافظ رحمه الله لكنه لم يستوعب والمحدث الفاصل مطبوع ولله الحمد وموجود ان شاء الله تعالى لكنه لم يستوعب أو كما بيّن الحافظ رحمه الله بأن كل ما يكون مصنف فيه يبتدأ أول التصنيف يكون دائما قاصرا لأنه يكون أول الأمر فلأن الإمام أو القاضي الرامى هرمزي رحمه الله كان أول أو من أول من صنف في ذلك فكتابه كان ليس على الوجه الأكمل فكان ناقص لذلك لم يستوعب لم يستوعب ثم قال الحافظ الحافظ رحمه الله والحاكم أبو عبد الله النيسابوري الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله صاحب المستدرك وصاحب المدخل إلى الإكليل ومعرفة علوم الحديث هذا الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله صنف في ذلك بعد مرحلة القاضي الرام هرموزي كتابه معرفة علوم الحديث نعم فقال الحافظ رحمه الله والحاكم أبو عبد الله النيسابور لكنه لم يهذب ولم يرتب أي الكتاب لم يهذب ولم يرتب فالذي يقرأ فيه لا يصل إلى المطلوب إلا إذا كان عالما يعرف أطرافه أما من يقرأه لأول مرة فلا يجد فيه فائدة تخرج له لذلك كان عليه تعليقات وهذا ايضا مطبوع وموجود ثم قال وتلاه ابو نعيم الاصبهاني رحمه الله فعمل مختصرا فعمل مختصرا على كتاب على كتابه عمل مستخرجا فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب أي الذي يريد أن يتعقب هذا الكتاب يستطيع أن يتعقبه لأنه أي الحاكم أي أبو نعيم رحمه الله ترك مجالا للتعقيب ترك مجالا للتعقيب فكان من الأمر الميسر لمن يتعقب هذا الكتاب أن يعرف مواضع التعقيب فكان أيضا يحتاج الأمر إلى كتاب يفيد طلاب العلم في طلبهم للحديث حتى الآن كل المصنفات فيها كلام إما لم تستوعب أو لم تهذب أو لم ترتب أو غير ذلك ثم جاء من بعده آه آه آه آه الخطيبة أبو بكر البغدادي أذكر أن الحافظ رحمه الله لم يذكر كل التصانيف لأن التصانيف في هذه العصور كثيرة ولكن هو ذكر أشهرها ذكر أشهرها لأننا لو رأينا الخطيب البغدادي هناك تصنيف قبله لتصنيفه أبو حفص الماينجي وقد صنف هذا كتابا سماه ما لا يسع المحدث جهله فالذي ينظر إلى اسم الكتاب يظن أن هذا الكتاب يستوعب جميع أنواع الحديث ولكن هذا الكتاب ما فيه من الفوائد إلا القليل والقليل وكان هذا قبل الحافظ الخطيب البغداد ثم جاء الخطيب البغداد رحمه الله ففجر فنون هذا الفن ففجر فنون هذا الفن فقال ثم جاء بعدهم الخطيب البغداد أبو بكر البغدادي فصنفا في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية وفي آدابها كتابا سماه الجامع لأداب الشيخ والسامع الخطيب البغدادي رحمه الله توفي في عام 63 و 400 وهذين الكتابين من أشهر ما صنف في علوم الحديث وهما مطبوعين أو مطبوعان الآن والأول يتكلم عن الرواية والثاني يتكلم عن آداب الراوي والمروي آداب الراوي أي الشيخ والتلميذ أو الطالب والسامع والراوي وغير ذلك وقال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا وهذا من أكثر من صنف في علوم الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله من أكثر أهل العلم الذين صنفوا في علوم الحديث وأفردوا تصانيفا خاصة بكل علم من علوم الحديث لذلك قال الحافظ رحمه الله وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا ولو رجعنا إلى مصنفات الحافظ رحمه الله الحافظ ابن الخطيب البغدادي نرى منها التاريخ وشرف أصحاب الحديث والجامع والكفاية واللاحق والمتفق والمفترق والمقتبس, والمقتبس في تمييز الملتبس ومن وافقت كنيته اسم أبي نعم أنا سأقول إن شاء الله على ما قاله الحافظ أبو بكر بن نقطة إن شاء الله هناك أيضا الفقه والمتفقه والرحلة في طلب الحديث وأسماء المدلسين واختضاء العلم العمل وتقييد العلم وغير ذلك وقد أفرد الحافظ الذهبي رحمه الله كل هذه التصانيف في كتابه السير لمن أراد أن يرجع إلى ترجمة الخطيب رحمه الله فقال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علما أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه وهذا حق لأن من جاء بعد الخطيب لم يصل إلى درجاته في التصنيف في علوم الحديث ولم يفرد كما أفرد الخطيب رحمه الله فكل من جاء بعده عيال عليه أي صغار عليه ثم قال رحمه الله ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع و كل هذه الكتب التي أذكرها من تصانيف لأهل العلم هذه مطبوعة ولله الحمد والمنى مطبوعة الآن ومتداولة في المكتبات بتحقيقات طيبة فقال ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب أي الذين لم يلحقوا بالخطيب فجمع القاضي عياط كتابا لطيفا سماه الإلماع وهذا كتابا صغير مجلد واحد وأبو حفص المينجي جزءا سماه ما لا يسع المحدد جهله كما ذكرت منذ قليل ثم قال وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها والبسط هو التوسع وليس كما نقول هذا ترس بسيط نظن أنه يسير ولكن البسيط هو المختص هو المبسوط اي المتوسع نقول الكتب المبسوطه او الكتب التي بسطت وتقول بسطت الحصير اي توسعت وزاد حجمها فبسطت هنا ذكر ذلك بقوله ليتوفر علمها فهو يقول أمثال ذلك من التصنيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها فهذه التصانيف منها نعم منها ما هو في معنى أو الأحجام الكبيرة المبسوطة وقال واختصرت ليتيسر فهمها فهناك من التصنيف المطولات والمبسوطات ومنها المتون والمختصرات فهو ذكر البسط ليتوفر العلم فكلما جاء العلم متوسعا كلما زاد العلم فيه والفوائد فيه وكانت الاختصار لسرعة الفهم والوصول إلى المراد من المختصر فقال وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري الشهر زوري نزيل دمشق هذا الحافظ نعرفه جميعا وهو الذي جاء وولي المدرسة الأشرفية وذكر الحافظ رحمه الله أو كما سيذكر بعد قليل بأنه جاء ونقل هذا العلم من مرحلة إلى مرحلة أخرى لنشر هذا العلم وكل من جاء بعد ابن الصلاح أخذ من علم ابن الصلاح وتابع ابن الصلاح ابن الصلاح رحمه الله توفي في سنة 43 وستمائة فقال فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الاشرفية كتابه المشهور كتابه المشهور وهنا المراد بكتابه المشهور وهو عمدة علوم الحديث او العمدة عند المحدثين علوم الحديث او المعروف بمقدمة ابن الصلاح فقال الحافظ رحمه الله فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء جاء بهذا العلم والبسه ثوبا قشيبا وجعله مهذبا وجمع شتات الكتب المصنفة من قبله فبدأ يمليه في هذه المدرسة في تدريسه للطلاب شيئا فشيئا حتى أصبح يوجد كتاب اسمه علوم الحديث فلذلك كما قال الحافظ رحمه الله فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكث الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر وهذا الذي حدث بعد ابن الصلاح رحمه الله فلا يحصى عليكم السلام فلا يحصى في صوت ان شاء الله فلا يحصى كم نظم له فهناك منظومات على ابن الصلاح كالعراقي ونظمها السيوط من نظم العراقي وهناك مختصر له كما اختصره ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث ثم شرحه الشيخ أبو الأشبال ومستدرك عليه منهم من استدرك عليه أي على ابن الصلاح رحمه الله كالعبار ابن حجر نفسه جعل هناك كتابا اسمه النكت على ابن الصلاح وهناك العراقي ايضا له كتاب التقييد والاضاح وغيرهم ومختصر ومعارض له مقتصر اخذ من هذا الكتاب ومعارض له هناك من عارض سواء بعلم او بغيره عارض التصنيفة باطلاق وهذا يحدث كثيرا وكلما زاد الشخص في العلم كلما ظهر له المعارضون وهناك من ينتصر له لابد ان يوجد له معارض ومنتصر يدافع عنه والآخر يطعن فيه كما الحال في أهل السنة والجماعة دائما كثير مما نرى أن هناك من يطعن في علمائنا دائما سواء بعلم أو بغير علم ونرى دائما من ينتصر لهم فهذا كان حال أهل العلم العلماء لذلك لما صنف ابن الصلاح رحمه الله هذا الكتاب ظهر له من يعارضه وظهر له من ينتصر له وكان هذا الكتاب خيرا عظيما على من جاء بعد ابن الصلاح رحمه الله كما علمنا كثير الذين صنفوا اما مختصرات او مبسوطات او منظومات او غير ذلك على ابن الصلاح رحمه الله فكان ابن الصلاح عمدة عند المحدثين عمدة عند المحدثين وإن كان بعض الذين يفرجقون بين المتقدمين والمتأخرين لا ب بعض ما جاء به ابن الصلاح لذلك نحن دائما مع الحق ما دام يسير ابن الصلاح وغيره من أهل العلم مع الدليل فنحن معه وإن لا يتابع ويحذر من المخالفة وهذا منهج أهل السنة والجماعة دائما ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى السبب في تصنيف هذا الكتاب السبب في تصنيف هذا الكتاب وقال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك ودائما نرى, عليكم الله ودائما نرى أن أهل العلم لا يصنفون إلا إذا سئلوه هذا نراه كثيرا في مصنفات أهل العلم نقول سألني بعض الإخوان سألني بعض الأصدقاء سألني بعض الأحباب وغير ذلك والرسائل التي دائما يرسلونها أهل العلم للطلاب أو للبلاد تكون دائما تحت طلبهم طيب هل الصوت واضح؟ طيب اللهم ولذلك نرى مثل ابن تيميه رحمه الله كما في عقيدته الواسطيه طلب من قضاه واسط ان يصنف لهم عقيده ويبين لهم منهج أهل السنة والجماعة وغير ذلك من تصنيف أهل العلم دائما نرى فيها أنهم يسألون عن تصنيف فقال الحافظ رحمه الله فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك أي من علم الحديث أو علوم الحديث التي ذكرها في كتب الكتب المصنفة من قبله هو ذكر هنا مصنفات كثيرة وقال بأن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فهم يسألونه أن يجمع لهم مختصرا مفيدا يصل بهم إلى المطلوب ويفهمونه عليكم عليكم فقال فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر فهنا ذكر أوراق لطيفة بعض الأوراق وهذا آه يعني آه تواضعا منه أن يقول لخصته في أوراق لطيفة وكما ذكرت بأنها قليلة المبنى كثيرة المعنى هي الصغيرة الحج لكن كثيرة المعنى وجمعت كثير من علوم الحديث ويفهم من مر عليها بتركيز هذه العلوم فقال فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته أي ترتيب كما جاء رحمه الله بالبداءة باقسام الحديث من حيث مجيئه الينا ثم توال بعد ذلك الاقسام وكان هذا هذه الاقسام وكانت هذه الاقسام ليست على عهده اي ليس هذا التقسيم على أو كان من قبله لكن هو جاءه بترتيب ابتكره هو بترتيب ابتكره هو وسبيل انتهجته وطريق في فهمه انتهجه هو مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد فهنا يبين أنه أدخل فيها الفوائد الكثيرة التي كانت شاردة أي التي قد جمعها الشاردة هي المتفرقة فجمعها أي ضممت إليه من شوارد الفرائد والزوائد الفوائد فكان هذا مما يعين طالب العلم على فهم علوم الحديث من هذا الكتاب ب بفائدة عظيمة ومهمة ثم قال فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحلوا رموزها يحل رموزها طيب هل في صوت طيب فقال فرغب إلي ثانيا هنا يذكر أنه سئل مرة ثانية بعد أن صنف النخبة سئل مرة ثانية في تصنيف شرح عليها يحل رموزها لأن النخبة بها بعض الألفاظ لا بد لها من حل ونعرف أن مصطلحات أهل الحديث دائما ثقيلة ولا يعلمها إلا من تعلم هذا العلم ورسخ فيه فقال أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك بها كنوز وبها رموز فشرحه رحمه الله ليحل هذا ويفتح ذاك ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك المبتدئ أول ما يقرأ هذه النخبة يريد أن يفهمها ويريد أن تظهر له جلية فربما وجد بعض الأمور فيها أمور مخفية فهو يوضح أيضا ما خفي على المبتدئ فجاءت هذه النزهة ل طالب العلم والعالم المتخصص في الحديث وغيره تفيده ويستفيد منها دائما ويخرج بالفوائد قال فاجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك لعلّه يدخل يدخل في تلك المسالك ويفيد ويستفيد فبالغت في شرحها في الإضاح والتوجيب زاد في الشرح ليوضح المبهمة ويوجه طلاب العلم إلى المراد ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أذر بما فيه ومن أفضل ما يكون في شرح المتون أن يشرحها صاحبها إذا رأينا متنا ويشرحه مصنفه فهذا أفضل كما فعل السيوطي في شرح الألفية وغير واحد من أهل العلم شرح إما منظومه أو متنه أو غير ذلك فهو يفك ألفاظها وصاحب البيت أدرا بما فيه لذلك يأتي الشرح مفيدا جدا وظهر لي أن, أن إراده على صورة البسط اليق أي التوسع كما ذكرت أن البسيط هو المتوسع نقول درس بسيط أي درس متوسع لكن لو قلنا وعرضنا أن الدرس نريده قليل نقول درسا مختصرا amino يقن نخبه الفكر ان شاء الله لكن بارك الله فيك هذا دعاء يعني فيه خطأ لأن هذا النفي مع الاستثناء لا يأتي في الدعاء لا أعز الله إلا أنت فهذا لا يجوز كما قال العربي للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم الذي بال في المسجد قال اللهم اغفر ليه ولنبيك ولا تغفر لأحد معنا فحجر واسعا فالدعاء دائما يكون بتوسع والملك دائما إذا دعوت لغيرك يقول لك بالمثل فدائما تجنب نعم اللهم اغفر لي ولو محمد ولا تغفر لأحد معنا لكن تجنب اسلوب النفي والاستثناء في الدعاء برط الله فيه مظهر لي أن إراده على صورة البسط اليق أي التوسع اليق ودمجها فيكم ودمجها ضمن توضيحها أوفق فسلكت هذه الطريق القليلة المسالك فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك معنى الخبر إن شاء الله تعالى سنتكلم عن معنى الخبر بإذن الله عز وجل في المرة القادمة لنبدأ في تقسيم الخبر ونعرف أن الحديث له اقسام من حيث مجيئه الينا ومن حيث القبول والرد وغير ذلك فساتكلم ان شاء الله تعالى عن كل ذلك و صدقا هذا الكتاب مهم جدا لطالب العلم الصغير والكبير ويستفاد منه دائما وهو يعرف ب أول شيء في الحديث ويدخل في هذا العلم المفيد نعم كل هذا مقدمة فقط وما دخلنا في علم الحديث بعد فإن شاء الله تعالى نريد رفع الهمم بالذات في هذا العلم لأنه كله مصطلحات يحتاج إلى الحفظ والفهم والمتابعة فيعني نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يجعل من بيننا من يخرج وهو من أهل هذا الشأن وينفع نفسه وغيره نعم نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح طيب الحمد لله رب العالمين و بارك الله فيكم وشكرا الله لكم حسن انصاتكم وتواجدكم في هذا المكان المبارك الطيب والحمد لله رب العالم وفيكم بارك الله اشتركوا في